فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ الله فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ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 وَمَن آتَاكُم مُّرًّا وَنُسُونًا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ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 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّ يَقُولُونَ رَبَّنَ وَفِّ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا للذين آمَنُوا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 وَإِن قوتِلتُم لَ نَصُرَّكُمْ وَلَّهُ يَشَّدُ إهُم لَكذِبُون لإِن أُخرِجُ لَا يَخرجون معَاهُم وَل إِن قُوتِوا لاَا يصُرونَهُمْ وَل إِ صَرُم لاوَلّا أَدبََثُمَّ ل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 يَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم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 فكان عاقبته ما انو ما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيتَهُ لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله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 الملك, الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم